فك رقبه 112. أو إطعام في يوم ذي مسغبه 113. يتيما ذا مقربه 114. أو مسكينا ذا متربه ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة